يا حوار الخلود قد أ ت ا ك الشهيد فافرش ا ل أ ر ض وردا وامنحيه السعود د الخلود قد يا ي حوار أتاك ا ل ش ه افرش الارض وردا وامنحيه السعود م ث ب ت م و ل ه ا ا مثل ه ا البرج ف ا م ه ا ل ب ر ج ف ا م ل هذا ل م ل هذا ل ب ر ج ف ا خ ذ م ا ل ب ر ج ف ا ل ا ا ل ا خ ل هذا ا ل ب ر ا خ ل ا ل ب خ ل هذا ا ل ب ف ا خ ا ل ب ف هذا ر ج ف ا ل ه ر ج ف ر ج ا خ ل ه ا ر ج ف مثل ه ر ج ا خ مثل ه ا ل س ر ج ف باع د م ل ل إ ل ه ا ل م ي ن ا حوار ا ل خ ل و قد أ ت الاسلاميه ك ا ش ه ي ر و ن وردا فوق كرسي كاعلين الاسود يا حواري الخلود قد اتاك الشهيد فافرش الارض وردا وامنحيه السعود م و ي و ع ي النابلسي ج ا ه ن ا ع د يا حوار ا ل خ ل و د قد أ ت ا ك ا ل ش ه ا س ل ر ا م د ه وامنحيه السعود 「私たちは」